بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها غير تحدث ابارا يومين تحدث ابارا بان ربك اوحا لها يومئذ ان الناس اشهات الدوونه لهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مطال درة شرا يره